-Se Hay الى انظاركم الكريمة واسمعكم وقائع صلاة التراويح وفي فضل صلاة التراويح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفريضة بعد اداء الفريضة ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام ومن صلاة الليل الوتر اقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة فيوتر بركعة مفردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب ان يوتر بواحدة فليفعل وورد في موضع اخر بثلاث وقالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه الجماعة ولا ينبغي للرجل المسلم ان يتخلف عن صلاة التراويح ليناله وابها واجرها ولا ينصرف حتى ينتهي الامام منها ومن الوتر ليحصل له اجر قيام الليل كله ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد اذا امنت الفتنة منهم وبهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم لكن يجب أن تأتي المرأة متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوت ولا مبدية زينة اللهم يا كريم يا سميع الدعاء استجب دعواتنا ورجواتنا اليك بالمغفرة والمثوبة والاجر العظيم اخوة الكرام المسلمون هنا في بيت الله الحرام يعيشون ابها مظاهر التعاطف والتواصل والتراحم وأبهى ألامح الإيمان والخشوع والوقار الذي يسكن نفوسهم وقلوبهم وهم بين جنبات المسجد الحرام بيت الله المحرم الذي يضم في هذه اللحظات أعدادا كبيرة من المسلمين الغني والفقير الأسود والأبيض القوي والضعيف ولكنهم سواء عند خالقهم عز وجل لا فروق بينهم ولا تمايز ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح والإيمان الصادق بالله تعالى وهذه لقطات متعددة للبيت الحرام مؤثرة وجميلة ونظرة تسعد لها القلوب وتبتهج لها النفوس المسلمون في بيت الله الحرام وفي هذه اللحظات فانتبار ان تبدأ صلاة التراويح والتي نرجو ان يتقبلها الله منهم خلال ادعيتهم وقلوبهم المؤمنة ايها الاخوة شهر رمضان شهر التوبة شهر نزول القرآن الكريم وشهر ليلة القدر التي هي خير من الف شهر ما اجدرنا ايها الاخوة ان اغتنم هذا الشهر بالعمل الصالح والتقرب الى الله ولا هنا نستقبل الشهر الكريم بكل حفاوة وتكريم وبهجة وسرور وأن نحيي ليالي بالقيام والصلاة والدعاء والاستغفار اللهم بلغنا صيامه وقيامه وبارك لنا فيه وتقبل منا انك انت السميع المجيب اللهم اننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم اننا نسألك الفوز عند اللقاء والصبر على القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصرة على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم نور بالقرآن قلوبنا واعمر بالإيمان صدورنا واشملنا بعفك يا عفو واغفر لنا يا غفو أيها الإخوة ايضا ما اجدر ان نشير هنا الى الصدقة في رمضان فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان المبارك فيدارسه القرآن فكان رسول الله اجود الخير من الريح المرسلة ويقول رسول الكريم في هذا المعنى افضل الصدقة صدقة رمضان ما هي الا لحظات وتقام صلاة التراويح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 فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِّنْهُم من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بعد ما جاء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 لا اكرها في الدين قد تبين الرشد من الضلال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله الله سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحاف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 فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد Allah Allah Allah, Allah. Allah. Allah. Agora, eu voo para parar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 مثلل الذيين يُم ف قُون أأَمولَعُم في سَبيل اللهه كَمَ تلحة أبَ س سَنابِ كتَلحَّة آابةَ سب سنابِ في كلُ سُبُلَ مأتحَب والله يضاعف لمشاء والله اسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذا لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَمثلَلهُ كَمَتَ لِصَوان عَلَيْهِ تُرَبُ فصَابَهُ وَابِ فَصَابَهُ وَابِل فَتَرَكَهُ صَلدًا ل يقَدرونَ على شَيْهِم مِما كَسَبوا واللهُ لا يَحد قَوْمَ الكافِرين وَمَثَلُ الذيينَ ي فقُونَ أَمولَهُ بتِغُ أَمضات اللههِ وَتَثْبتَ مِن أنفسهم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 سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. الله الله. أكبر. الله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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مَا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 سمع الله لمن حميده ربنا <تصفيق> Ta-da! يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين آمين إن تبدو الصدقات فنعم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 ذلك بانه ضلوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. الله أكبر سمع الله لمن حمد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 وَمَا تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الله اللَّهُ أَكْبَرُ سمع اللَّهُ أَكْبَرُ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 واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 لَمْ الله لا يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ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 وما يعلم تهويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جاهب الناس ليوم لا ريب فيه. ان الله لا يخلف الميعاد. الله. الله يا الله اكبر. سمع الله لمن حمد.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 دين لناسحب الشهواتِ من الساء والبنين والقناطيرمقطة من الذهب والفضة والخيل المسمة من الهاب والفضة والخَين المسومة والأناام والحرض ذلك متىاع الحياة الدنيا والله عدهُ حصن الماء. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله الله